بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان منه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 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصبع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا